واللات يأتين الفاحشة من نساءكم فاتشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوافهن الموت أو يجعل الله لهن سليلا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 ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله علينا حكيما وليست الثوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك رَزَقْنَا لَهُم مَّاذَا دَنِينا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا, إلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وعاشوا بالمعروف فإن كرههم فعتاء تكره شيئا فعتاء تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا